لا تجرحيني جرحك العام ما طاب داوي بحنانك ما مضى وجرحيني إلي حنانك نظرة بين الأحباب ردي علي بعض العزاب ناظريني لو لاك ما زار القمر ليلة لأحباب ولا لوحت شمس المحبة جبيني في غيبة كل الملا عندي أغراض محدنا بيكربه ومحد يبيني